السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور الله وسيئات الله ورحمه الله الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله الله الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه الله ورحمه في ورحمه الله مع المد ذات المد الفرعي والذي سببه له كم سبب المد الفرعي له كم سبب سببان نعم السبب الأول وهو الهمز هو كان سبب الثلاثة أنواع من المدود وهي المد المنفصل المتصل المنفصل البدن ثلاثة أنواع من المدود وهي المتصل والمنفصل ومد البدل. وطبعا ده كان بعد حديثنا عن المد الطبيعي وكان الامتحان عند هذا القدر بعض الاخوه يعني في الحديث عن تعريف في تعريف حرف المد اللي حروف المد بشروطها السؤال بتاع حروف المد بشروطها كان بيعرف يقول ايه الالف المضموم ما قبلها والالف المفتوح ما قبلها والواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها من غير ان يقول ان حرف المد لا بد ان يكون ساكنا فطبعا ده كان, كان, كان عدد كثير يعني كان بيقع في هذا الامر هو يقول ايه هو ان ياتي حرف المد حروف المد ثلاثه وهي الالف المفتوح ما قبلها هل الالف الايه الساكنه وهكذا في الواو يعني كان نقصناش درجة كبيره يعني كان نقص درجة الوسيطة عشان بس نشير الى الخطأ الذي عنده وفيما عدا ذلك كان اجابات الإخوة يعني ان شاء الله إجابات نموذجيه وفي برضو السؤال بعض السؤال برضو كان خطأ في سؤال الماد هو حرف الماد الذي يثبت وصلا ووقفا بعد الإخوة برضو يعني كان فيه ولكن غالب الحال يعني كان كل يعني ممتاز انصح المد اللازم مع خاتمه التحفه مره وبعدين نعود الى المد ذات السبب الثاني وهو السكون ونتحدث عنه ان شاء الله بالتفصيل اقسام المد اللازم اقسام لازم لديهم اربعه وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه اربعه تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع ما حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدأ كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان حصر يجمعها حروف كم عسل نقص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 ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي أبياته ند بدى لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها بعض النسخ بتقدم البيت اللي هو في البيت الأخير اللي فيه حاجة تسمى حساب الجمل على بين الحمد والصلاه وهنا هنا النسخه المحققه خلى اخر بيت هو تاريخ المد و... و... واردف الحمد الحمد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اردف الحمد بالصلاه عشان يكون ختام الايه المد يعني على على على اختلاف النسخ منهم اللي بيأخر التاريخ اللي هو البيت الاخير في تاريخ ال... تاريخ النظر. وعدد ابياته وده نشرحه ان شاء الله يعني نحاول يعني ان شاء الله النظم وإن لم يكن ناقوق يبقى في المره القادمه فالناظم اخر البيت الاخير اللي يتحدث فيه عن عدد ابيات بطريقه تسمى حساب الجمل وا- عن تاريخ النظم وقلنا ان بعض النسخ بيؤخر هذا البيت عشان ما يفصلش بين الحمد والصلاه على النبي وبعض النسخ بيخلي البيت يفصل بين الحمد والصلاة على اختلاف النسخ وتقريبا النسخة اللي عندكم بيخلي البيت يفصل بين الحمد والصلاة نعم ما هو احنا نتكلم عنها بتفصيل لان ده موضوع يعني عايز عايز وقت يعني آه نعود آه مرة اخرى الى المد بسبب السكون المد بسبب السكون كم نوع نعم تفضل قول النوع الاول ايه لا نحن نقول المد بسبب الهمز ولا ثلاثه انواع وده خلصنا منه خلاص النهارده حديثنا عن المد بسبب السكون وهو نوعان النوع الاول نعم تفضل يا شباب نعم المد العارض للسكون والمد اللازم هما نوعين يبقى المد الذي سببه السكون نوعان هو المد العارض للسكون هو المد والمد اللازم المد العارض للسكون هو تعريفه هو أن يقع بعد حرف المد أو حرف اللين ساكن عارض لأجل الوقف ثاني هو أن يقع بعد حرف المد أو حرف اللين ساكن عارض لأجل الوقف يعني ايه الكلام ده يعني الكلمه هذه الكلمة فيها حرف مد وليس بعد حرف المد همز وكلمة تنظر إليها تقول ليس فيها سبباً للمد ولكن السبب أنك وقفت عليها يعني ليس هناك سبب للمد إلا أنك قد وقفت عليها مثل كلمة تعلمون آخر الآية إياك نعبد وإياك نستعين هذا المد هذا النوع يسمى مد عارض للسكون لولا عروض السكون ووقوفي على هذه الكلمة ما صار هناك مد خلاص لولا أنني وقفت على هذه الكلمة ما صار هناك مد ولكن بسبب أن أنا وقفت تولد عن ذلك إيه؟ أن يكون هناك مد تمام المد بسبب الوقف ككلمة تعلمون أنا سكنت الحرف الأخير فصار حرف المد اللي بتتوفر فيه شروط المد في كلمة مثلا نستعين الياء وقبلها كسر وبعدها إيه؟ حرف النون ووقفت على هذه النون نستعين فصار هذا النوع من المد يسمى مد عارض للسكون هذا المد العارض للسكون حكمه جواز القصر والمد يجوز ان انت تكسره ويجوز ان انت إيه؟ تمده فمثلا تقول إياك نعبد وإياك نستعين زي المد الطبيعي او تقول اياك نعبد واياك نستعين هناك وجه ثالث ست حركات إياك نعبد وإياك نستعين ست حركات يبقى هذا النوع من المد لم يكن له وجود لولا الوقف بدليل إن اذا اوصلت اذا وصلت كلمه نستعين بكلمه اهدنا لم يكن هناك مد صحيح يعني اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يبقى هو في الوصف اصلا مد طبيعي ولكن لاني وقفت عليه فصار حرف الاخير بعد حرف المد حرفا ساكنا وتولد عنه مد وهذا المد جائز مد وقصر بدليل ان النظم يقول ها النظم بيقول ايه ومثل ذا ان عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين ها بيقول قال عاطفا على حكم الجواز ومثل ذا ان عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين يعني شوف النظم جايب لك تعريفه واسمه اسم المد وتعريفه وامثله وحكمه إنه هو الجواز يبقى البيت ده بيت مهم جدا جمع لك المد العرض للسكون في, في الكلمتين اللي انت شايفهم دول ومثل ذا يعني مثل هذا الحكم بالجواز ومثل ذا ان عرض السكون وقفا كتعلمون نستعينه طيب إذا وصلت هذا المد على رأس الآية بما بعده لا يجوز لك إلا, إلا القصر قصر حركتان يعني يبقى مد طبيعي إياك نعبده وإياك نستعينه دينا الصراط إنما لو وقفت وهذا ما يحدث الغالب على رأس الآية أن أنا أقف موفقة للسنة لأن الوقوف على رؤوس الآية سنة متبعة في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف الحمد لله رب العالمين ثم يقف أخذ علماء الفواصل من هنا يعني سنية الوقف على على رؤوس الآية فطالما أنت بتقف على رأس الآية صار عندك مد عارض للسكون فيه جواز المد وجواز الآية القصر بالنسبة لحرف المد أو اللين يجوز فيه هذه الأمور يعني يجوز فيه الحكم اللي احنا اتكلمنا عليه ليه لأن كلمة خوف مثلا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وغفت على كلمة خوف الواو في كلمة خوف نسأل كده سؤال هل هي حرف مد أم حرف لين حرف لين لسكون الواو وانفتاح ما قبلها إنما احنا قلنا حرف المد أن يكون ساكنا لو لوهو مثلا ساكنا يبقى مضمومة قبلها ولكن هنا انفتح ما قبلها فصارت حرف لين أيضا يجرى في حرف اللين ثلاث أوجه ويسمى أيضا مدى عرض لله للسكون فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف يبقى آآ آآ نلخص الكلام اللي عن المدى العرض للسكون في تعريفه وهو أن يقع بعد حرف المد أو حرف اللين ساكن عارض لأجل الوقف واضح يعني تعريف واضح مفهوم واضح مثل كلمة البيت والخوف وكلمة الرحمن اياك نعبد واياك نستعين المستقيم على خلاف الايه على خلاف آه آه الكلمات اللي تلقف يبقى لخصنا تعريف المد العرض للسكون وحكمه جواز القصر والمد بدليل قول الناظم ومثل ذا ان عرض سكون وقفا كتعلمون نستعين مقدار مده يجوز فيه ثلاثة أوجه وهي القصر حركتان والتوسط والمد. بعض العلماء بيقول بوجه القصر مطلقا. بيقول إن وجه القصر مقدم في الأداء على كل أحوالك في القراءة. ولم أسمع منهم دليل يعني ما عم دليل نقلوه عن إيه عن ابن الجزري أو, أو أو أو أو أحد يعني لم نسمع منهم دليل. يقول لك إن العارض مقدم فين؟ العارض المقدم فيه حركتين. تقول ايه مهما كنت بقى بتقرا بالراحه بتقرا بمرتبه التحقيق الترتيل التدوير الحد تقول اياك نعبد واياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم كده حركتين حركتين طبعا بعض العلماء لهم اراء اخرى وخير ما قيل في هذا المقام أن القصر ان القصر حركتان يناسب مرتبه الحد يعني اللي بيكسر حركتين ده يكون بيحدر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يعني يناسب ذلك الحركتين الحد ويناسب مرتبه الترتيل والتدوير الأربع حركات اياك نعبد واياك نستعين ويناسب مرتبه التحقيق بقى اللي هي بتقرا فيها ايه اللي هي ابطا المراتب يناسبها أي ست حركات وده خير مقيل يعني في هذا المقام ومن قال بي بي بي بي بي ويناسب ب ب أيضا يعني هايك تلاحظ إحنا قلنا الأصل في المد أننا آآ آآ آآ كلام آآ لالو آآ قتادة نقله عن أنس لما سأله عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فقال كان يمدوا مدة فلو ألغيت المرتبتين وقلت القصر مطلقا في العرض للسكون فقد أل... يعني ألغيت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدة إزاي لما قدم الحركتين ألغي الأربعة والستة يعني خلي بالك هيبقى هنا الحديث ما أصبحش له أثر في العمل في المد العارض وهذا الحديث أصل في الباب كله يعني في الباب كله في, كل... في باب المد كله مش لنوع معين يبقى الذي ال... ال... ال... ال... ال... ال... ال... يقال أن المناسب كل مرتبة يناسبها مقدار المد يعني الحدر حركتين القصرة حركتين وطبعا يبقى احنا معانا دليل على هذا الكلام خلاص ودليل ودليل كمان نقل العلماء يعني بالكلام ده ان أكثر اكثر مناسبه للحديث انما القلب بالقصر مطلقا عنده حتين ان اول حاجه ان انه ما فيش دليل الشيء الثاني انه يخل بمرتبه القراءه التي يقرا فيها تخيل أنت لو بتقرا بالتحقيق وتقرأ باب بتؤاده وطمئنان مع إيه؟ يعني بيزيد الاطمئنان كمان في القراءة قوي في مرتبة التعليم تخيل مثلا يا كناعبدو واياك نستعين تلاحظ في خلل يعني يعني مش مناسب للقراءه وما فيش دليل عليه خلاص يا جماعه يبقى يناسب كل مرتبة من مراتب القراءة أي نوع المد نوع وجه من الاوجه الذي قلنا عليه وايه المد حركتان أو التوسط أربع حركات القصر حركتان والتوسط أربع حركات والمد المجبع كام ستة حركات كده يكون الكلام عن المد العارض للسكون يبقى سبب تسميته عارض للسكون أنه آه، عروض آه، الوقف سبب تسميته عارض للسكون عروض الوقف فلولا الوقف عليه لصار مدناها طبيعية بسبب تسميته وعرض للسكون لعروض السكون لأجل الوقف أربع كلمات عشان دول إجابة هي ما سبب تسميت هذا الماد عرض للسكون لعروض السكون لأجل الوقف الإجابة فربع كلمات سبب تسميت هذا الماد عرض للسكون لعروض السكون لأجل الوقف وإلا لو وصلت هذه الكلمة بما لها لا صار من قبيل الآن من قبل ماد الطبيعة بعد ذلك المد اللازم وهو نوع الثاني من مما سبوا الآن المد اللازم هو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين ساكن لازم وصلاً ووقفا سواء كان ذلك في كلمة أو حرف في تعريف مرة أخرى هو المد اللازم وهو أن يأتي بعد حرف المد أو اللين ساكن لازم وصلاً ووقفا سواء كان ذلك في كلمة أو حرف وأمثلته في القرآن في كلمة الحاقة والطامة والصاخة والصاخة الآن في سورة يوسف في سورة يونس وفي فواتح السور مثل نون والقلم يوم يسرون وقاف ونحو ذلك يبقى الأمثلة هنتكلم لما لما نتحدث عن كل نوع هنتكلم عن الأمثلة يبقى أن يأتي بعد حرف المد او اللين ساكن لازم حرف المد ده سكون سكون ايه لازم لان احنا كنا بنتكلم دلوقتي عن السكون الايه العارض ولكن ده سكون ايه لازم ملازم للكلمه وقفا ووصلا وذلك قد ياتي في كلمه او حرف يعني هذا التعريف قد ياتي في كلمه أو في حرف وحكمه لزوم لزوم مده مدا متساويا اتفاقا وصلا ووقفا يبقى حكم هذا النوع الآن لزوم المد المد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم وكان منهم هذا النوع اللي هو الآن هذا الحكم وهو في هذا النوع من المد المد اللازم وحكمه لزوم مده مدا متساويا اتفاقا واصلا ووقفا مقدار المد ست حركات أعلى أنواع المدود المد اللازم مقدار المد كم حركة؟ ستة حركات وهو أقوى أنواع المد إلا يستثنى من السته حركات حرف عين في أول سورة مريم وفي سورة الشورى فتقول لك فيها وجهان وجهان من طريق الشاطبية وثلاثة أوجه من طريق الطيبة فهذه الكلمة هذا الحرف حرف عين يجوز لك فيه وجهان من طريق هذا الذي لو طريق المبتدئين وجهان وهو أربع حركات أو ست حركات والطول كان مفضلا زي ما قال الإمام الشاطبي يعني تقول كاف ها يا عين مثلا يعني هنقول عين صاد العين هنا مادة أربع حركات ستة تسويها بكاف وبصاد لأن احنا نقول حروف المادة في أول الصور فيها ما يمد وما لا يمد خلينا بس نعرف دلوقتي إن مقدار الماده ست حركات إلا في حرف عين في فاتحة الشورا في فاتحة سورة مريم وسورة الشورا ففي A وجهان من طريق الشاطبية وثلاثة أوجه من طريق طيبة النش خلاص طيب وجه تسميته لازما ل لزوم ماده ست حركات من غير تفاوت وللزوم سببه وسط ووقفا بس سبب تسمية لازم لزوم مده ست حركات ولزوم سببه وصلا ووقفا زي ما قلنا في التعريف وينقسم الى قسمين لو لو قدامك دلوقتي التفريعه اللي احنا كنا واخدينها في المد هتلاقي ان المد اللازم لقسمين قسمين رئيسيين هو اه كلمي وحرفي تعريف الكلمي وهو ان يقع السكون الاصلي بعد حرف المد في كلمة وهو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة يبقى ها يبقى الكلام الكلام عن المد اللازم الكلمي والكلمي من اسمه يبقى يقع حرف المد اللي احنا تحدثنا عنه المتوفر في شروط المد اللازم هيقع في, هي في كلمة وليس في حرف لأن في الحرف هيبقى حرف إنما في الكلمة اللي هو المد الكلمي زي كلمة الطامة والصاخة والحاقة وهذه كلمات يقع فيها بعد حرف المد السكون فهو يقع في كلمة فيسمى كلمة وينقسم إلى قسمين مخفف ومثقل المخفف هتضيف للتعريف إضافة بسيطة جدا التعريف اللي هو تعريف المد الكلمي هو تقول وهو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة ويكون سبب المد خاليا من التجديد هتقول ويكون سبب المد اللي هو جاي بعد حرف المد خاليا من التجديد يعني ساكن من غير إضغام ده في المد الكلمة المخفف زي كلمة ما فيش اللي كلمتين في القرآن في سورة يونس وهي كلمة الآن في موضع يونس الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين والموضوع الثاني قال انا ايه قال انا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين نفس في نفس, في نفس الايات نعم لا اه لا قبل قبل ويستنبئونك قال انا قبل ويستنبئونك احقنه جاء تعملونا ليلة وفجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل لا نحن عايزين الآن وقد كنتم بي تستعجلوا نعم قبل الربع, بتاع... الربع يسمى في آخر ربع للذين أحسن الحسن وزيادة بارك الله فكرة فكذا هم الكلمتين اللي في سورة يونس هم الكلمتين اللي فيهم مادة كلمة ايه مخفف مفيش غيرهم في القرآن يبقى هذا النوع يسمى مادة كلمة ايه مخفف مادة كلمة ايه مخفف ومثاله هذه هاتين الكلمتان في سورة, إيه؟ في سورة يونس عليه السلام بعد ذلك المد الكلمي المثقل هو هو التعريف العام للمد الكلمي ولكن نضيف لي وأن يكون سبب المد مشددا أو مضغما يبقى تقول التعريف هو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في كلمة ويكون سبب المد مشددا ومضغمة. يبقى ده زياده على ايه؟ على التعريف يبقى تقول سبب المد خاليا من التجديد يبقى المخفف تقول مشددا يبقى المد الايه الكلمي واضح تعريف ايه تعريف المد الكلمي هو ان يقع حرف ان يقع السكون الاصلي بعد حرف المد في كلمة ايه. إذا قلت ويكون سبب المد خالياً من التجديد أو الإضغام يبقى ده المدد الكلم المخفف أضفت إلى تعريف ويكون سبب المد مضغما أو مشددا يبقى ده المدد الكلم المثقر وده مثل الطامة والصاخة والحاقة ده المدد الكلم المثقر يعني مختصر الكلام اللي يجي بعد حرف المد أن يأتي بعد حرف المد حرف مشدد أو حرف مضغم ده المدد الكلم المثقر المخفف أن يأتي بعد حرف المد حرفاً آية ليس مدغماً فيما بعده حرفاً ساكيناً لو قلت كده يبقى كفاية إضافة لتعريف الصور طيب ده بالنسبة للمد الكلمي هيلحق بالمد الكلمي بعض الكلمات ده كلمة آآ الله آآ فهذه الكلمات أصلاً دخلت همزة الاستفهام على الهمزه الاصليه من الكلمه وصار بعدهم كمان همزه وصل فضل فالهمزه الاولى همزه الاستفهام والثانيه قلبت الفا وقابلها حرف مثقل فاللحقت بالمد الكلمي الايه المثقل يعني اختصارا هذه الكلمات ذكرين ا الله هذه الكلمات لما بدؤ بها بام أيضا ايضا تلحق بالمد الايه بالمد الكلمي المثقل خلاص، وفيها وجه آخر غير المد ستة حركات تنبه لذلك أن تقصر أن تقصر هذا المد وتسهل الهمزة الثانية يبقى يعني تقول الآن أهى الذكرين حرم أهى الذكرين حرم أهى الله أذن لكم قال انا وقد عصيت خلاص وحرف وحرف مد منك الله اذن ابدل كل او فسهل واكثرا يبقى ليك في هذه المدود وجه زائد على المد اللازم ست حركات وهو ان تسهل الهمزه الثانيه فيصير مع مع مع القصر فيصير لك فيها ايه وجهان إما أن تقول أذكريني أو أذكريني خلاص. إذا ما إحنا خلينا هنا ده, ده الكلام ده في التلاوة لما أنت تقرأ يعني يبقى ليك الوجين ولكن أنت عموما في المد اللازم هتقول لي أن حكم مده كم حركة حكم مده ستة حركات حكم مده لزوم المد ومقدار مده ستة حركات ده, ده ده اللي أنت لازم تبقى عارفه في بقى وجه زيادة هو أن تسهل الهمزة الثانية بينه وبين الألف وتقصر فتقول آه الذكرين آه الآن ده في المبدوء بهمزه الاستفهام خلاص بعد كده الحديث عن المد الحرف اللازم الحرف واللازم الحرفي نوعان أيضا حرفي مثقل وحرفي مخفف المد الحرفي يأتي في أوائل الصور يبقى تعريف المد الحرفي أن يقع السكون الأصلي بعد حرف في بعد حرف المد في حرف من من الحروف الواقعة في فواتح السور ازاي كلام ده يعني هو الكلام ده كان عايز توضيح على صبورة نوضح كده على الورق نعم وده يعني سؤال ان احنا نجيبه؟ طيب نوضح على السريع يعني في القلم مش لا طيب تابع عموما يعني يعني الاخوه يعني يعني يكونوا معايا بس نتنبه ان الحروف الواقعه في اول الصور مثل نون نون هذه الكلمه هجأها على ثلاثه احرف نون و و يعني لو كتبتها كلمه نون نون هتكتبها نون واو فأصبح فاصبح عندي النون ساكنة ساكنه و قبلها الواو حرف مد متوفر فيه شروط المد فصار من قبيل اللازم الحرفي يمد ستة حركة الأمر واضح؟ يعني حرف نون حرف نون يكتبها كذا يعني احنا نطقا يعني واضح يكتب نطقا هكذا فحرف المد هنا حرف المد هو حرف الواو متوافره فيه شروط المد فمسبوق بضم نطقا لفظا وبعده هذه نون ساكنه هذه نون ساكنه فصار فصار مدا لازما لوقوع حرف ساكن بعد حرف المد خلاص وهذا ليس في كل الحروف الواقعه في فواتح السور ولكن في حروف كم عسل نقص حروف كم عسل نقص هي التي تمد في فواتح الصور ولو اجتمع مثلا ياء وهي ليست من حروف كم عسل نقص مع سين وهي من الحروف فتقول ياسين ست حركات كاف ها يا عين صاد فيها الكاف تمد والها لا تمد والياء لا تمد والعين فيها ايه فيها وجهان وصاد فيها ايه من حروف كم عسل نقص هي حرف الصاد فتمد ستة حركات فتقول كافها يا عين صاد ده في أنا بتحدث حاليا عن مد الحرف المخفف المد الحرف المخفف وهو أن يقع بعد حرف المد حرف ساكن وصلا ووقفا في حرف يعني الحرف الساكن ده في حرف وهذا الحرف يكون هجاؤه على ثلاثه احرف زي كلمه ولام وميم خلاص فان أدغمت إن ادغم الحرف الذي بعد حرف المد فيما بعده فهو المثقل وان لم يدغم فيما بعده فهو المخفف فتقول مثلا نون والقلم فالنون ما فيش تجديد لانها لم تدغم فيما بعدها وإن كان هناك يعني بعض الأرانة تضغم فيه بعدها يعني خدناها في في الإضغام خدناها يمكن لما تحدثنا عن الإضغام, الإضغام بغنة ولكن خلينا الوقت في مثلا في كاف هايا كاف هاي كاف آخر حرف فيها حرف الايه حرف الفاء كاف آخر حرف يا شيخ أحمد معايا حرف الايه الفاء فلم يضغم فيما بعده فيكون الكاف هنا نقول عنها حرف مد مادة يتو مادة لازم هذا النوع مادة لازم كلام حرفي مخفف تقول مادة لازم إيه حرفي لأنه في حرف ومخفف لأن الفاء لم تضغم فيما بعدها واضح طيب أما في ألف لام ميم لام هجأها على ثلاثة أحرف آخرهم حرف إيه ميم واتى بعدها ميم يبقى ألف لام ميم فأصبح الله عليك اضغام مثلين صغير فصار مدا اي حرفي مثقل لان الميم مضغمت اي فيما بعدها وتقول الف لام ميم طب حكمه ميم ايه ميم يبقى مادة ايه مادة حرفي مادة لازم حرفي لا ميم لوحدها مد لا م... مد ست حركات طبيعي ازاي قلت ميم يبقى مد لازم حرفي مخفف ها ما ادغمش فيما بعده يبقى ا لا مد فيه يبقى ألف لا مد فيه لام, لام... نقول آه... مد لازم حرفي مثقل ميم مد لازم حرفي مخفف الامور واضحه يا جماعة ولا ولا نعيد تاني هو احنا كده نكاد نكون انتهينا من المد اللازم بس اللي مش واضح عنده الامر يقول وقف عند جزئية معينة يقولوا احنا نعيد مرة أخرى خلاص الماد اللازم واضح نعم تعريف الماد تعريف الماد الحرفي خلينا مثلا في المخفف أنا دك ليه تعريف عام وتضيف إما أن, يشد أن يضغم فيما بعده فيكون مثقلا أو لا يضغم فيكون أي مخفف تعريف العام هو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء الواقع في أول السور تعريف مرة أخرى وهو أن يقع السكون الأصلي بعد حرف المد في حرف من أحرف الهجاء الواقع في أول السور فان قلت وبعد حرف المد حرف مشدد يبقى ايه ده أي الكلمي الحرف المثقل المد لازم الحرف المثقل وان قلت بعد حرف المد حرف ليس مدغما فيما بعده فهو الايه المخفف يعني بديك مفتاح التعريف وانت تبقى عارف ايه النوعين بدل ايه بدل ما نثقل عليك لان لو عدنا نشوف التعريف اللي في المد لازم هتلاقي تعريف المد اللازم كله بعدين تعريف الكلمي تعريف الكلمي المخفف وتعريف الكلمي المثقل وبعدين تعريف الحرفي وبعدين تعريف الحرفي المخفف وتعريف الحرفي المثقل لا انا بديك تعريف واحد يضيف ان سبب, سبب المد مشدد او مضغم فيبقى ده الايه فيبقى ده المسقل خلاص وولا أخط... أه... الامام الجمزوري اختصر ده كله لك كلاهما مثقل إن أضغم مخفف كل إذا لم يضغبه لو كتبت للبيت بعد التعريف الأنواع دي أنت كده فاهم الموضوع يبقى الـ الـ الـ الـ الإمام الجمزوري نقول البيت مرة أخرى علشان يكون من هذا البيت دليل عندك كلاهما مثقل إن أضغم النوعين يعني النوعين. النوعين سواء في الكلمة وفي في الحرب مثقل إن أضغم يعني ان ادغم الحرف الثالث من حروف المد فيما بعده مخفف كل اذا لم يضغمه يبقى اختصر كل الكلام اللي قلناه في المخفف والمثقل في بيت واحد كلاهما مثقل ان ادغمه مخفف كل اذا لم يضغمه يبقى فواتح الصور هتلاقي فيها الحروف مجموعه صله صحيرا من قطع كذا اشتهر حرف الصاد، واللام، والهاء، والسين، والحاء، والياء، والراء، والالف والميم، والنون، والقاف، والطاء، والعين، والكاف ذا اشتهر كمالة البيت بدأ استكمال البيت شطر البيت الثاني صله صحيرا من قطاعك هو ده بس يا جماعة المقصود هذه الأحرف الأربع عشر التي أتت في أول السور في كلمة في جملة صله صحيرا من قطاعك. ذا اشتهر ليس فيها من من في شيء ياتي في فواتح الصور وان كانت الراء تاتي بس ده كله ايه اكمالا الايه للبيت يبقى صله صحيرا من قطعك هذه الاحرف التي تقع عموما في فواتح الصور ولكن منها ما يمد ومنها ايه ما له اي مد واذا اجتمع والامثله واضحه اذا اجتمعت مثلا ح مع م فتقول ح ح فاكرين ساعه قلنا حكمه ان تمد مده طبيعيه بمقدار حركتين والميم تمد ست حركات مد اللازم حرفيا ايه مخففا تقول حاميم طيب يبقى بعد ذلك بعض التنبيهات كنا وعدنا ان نتحدث عن بعض التنبيهات في نهايه باب المد التنبيه الاول ألف لام ميم في اول سوره ال عمران الف لام ميم في أول سورة العماران الف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إذا وصلت الف لام ميم بما بعده إحنا هنا المدة ست حركات في لام مد لازم كلمة مثقل وست حركات في ميم مد لازم كلمة ايه حرف مخفف حرف حرف معزولة ماد لازم حرف مخفف. مخفف فتقول الف لام ميم. طيب إذا وصلت ميم بما بعدها وهو اسم الجلالة الله فهتضطر تحرك لأن الميم سكنة والسكون كان سبب في المد فتقول ألف لام ميم الله لا إله إلا هو يبقى فتحت الميم تخلص من التقاء السكنين بفتح الميم الثانية ففيها وجهان إذا تحرك إذا تحركت الميم فقالوا فقال، إذا نظرنا للقاعدة أن السكون هو الذي يسبب المد فتحركت الميم فيصبح الآي من قبيل الطبيعي حركتين تقول ألف لا ميم الله لا إله إلا هو وفريق آخر قال أن هذا المد عارض عارض للوسط بسبب التقاء الساكنين ولا يؤثر في المد ست حركات فصار في فيها وجهان ألف لام ميم الله لا إله إلا هو و ألف لام ميم الله لا إله إلا هو ست حركات و حركتين نعم ستة حركات، لال ستة حركات قال إن إنها إن هذا تخلص بالفتح لتقالي السكينين تخلص عارض لأجل الوصل، ولو لا هو إيه؟ لو حركات فا قال إن المادي يبقى ست حركات. التنبيه الثاني، مراتب المدود بتتفاوت تبعا لأسبابها، لقاعدة تقول إن مراتب المدود تتفاوت تبعا لأسبابها. فإن كان تتفاوت تبعا لأسبابها من القوة ضع. فان كان سبب المد قويا صار المد قويا وان كان السبب ضعيفا صار المد ضعيفا فكاين ساعه إذا اجتمع اكثر من سبب على مد واحد لما قلنا مثلا كلمه مثل كلمة ام من البيت الحرام اجتمع فيها حرف المد اللي هو الايه الالف قبلها همز تقدم الهمز على حرف المد يبقى ده مد ايه بدل شكلها بدل وبعد حرف المد م مثقله يبقى ده ايه مادة ايه مثقل نوعه ايه كلمه ولا حرفي مد لازم كلمه مثقل طيب هاخد بقى نوع بالايه خطا احنا قلنا يا جماعه ان احنا لسه بنقول ان حرف ان المد بي بي يعني بيسمى تبعا لايه لما بعده ف إحنا قلنا لو لو حرف المد تنازع اكثر من سبب فيسمى بالسبب القوي وهديك قاعده او بيت من الابيات بيرتب لك المدود من القوه للضعف اقوى المدود البيت بيقول اقوى المدود لازمه يبقى اقوى انواع المدود الايه اللازم لازم اذا تنازع حرف المد سببان إذا تنازع حرف المد تنازع هذا الحرف سببان فيقدم القوي على الضعيف ويسمى باسمه وياخذ حكمه فتقول في في امين تقول هذا مد كلمة ايه مثقل امين البيت الحرام يبقى شكله هو بدل بيتنازع حرف المد قبله بدل مخليه بدل وبعده لازم يبقى سمعي مد لازم و و و واليك هذا البيت في ترتيب المدود من القوه الى الضعف اقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذم فصال فبدل أقوى المدود لازم فما اتصل فما اتصل ده الشر المتصل يعني أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فعارض رقم ثلاثة العارض المد العارض فذم فصال فبدل يبقى أقوى المدود اللازم ويليه المتصل ويليه العارض ويليه المنفصل وياتي بعد ذلك المد البدل في اخر المراتب فبدل وهنا اشاره مهمه جدا المد العارض متقدم على المد الايه المنفصل فاذا كانوا بيجيزوا في المنفصل اربع وخمس حركات يبقى نقول العارض المقدم فيه القصر يبقى ده دليل اخر على الذين قالوا ان المقدم في الايه في العارض القصر دليل رقم 3 أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض ده العرض جاي بعدها يا جماعه بعد المتصل يعني اشوف قوته بعد اللازم متصل عارض مقدم يبقى ازاي اقول في في القصر الارجح يبقى ده تالت دليل على ايه على من قالوا بان العارض ايه العارض مقدم في المقدم فيه حركتان البيت مرة أخرى أقوى المدود لازم فما اتصل فعارض فذنفصال فبدل وقص على هذه القاعدة كل أنواع المدود حرف المد يتنازعه سببان فتقول فتقول حسب آآ آآ القوي إذا أتى قبله بدل وبعده بعد بعده سبب فيسمى بالبدل وبعده سبب يسمى باللازم لا أسمى باللازم فيقوم القوي مقام الضعيف ويأخذ اسمه وياخذ ايه حكمه كان يكاد يكون الحديث عن المد اللازم انتهى يبقى خاتمه تحفة في المره القادمه وتطبيق على ما بقي من جزء قد سمع و يعني بعض الاخوه يذكروني ان يبقى في اول المرة القادمة ان شاء الله يبقى في في اول امر مراجعة للمد اللازم سريعة جدا و و و, و وبعض الاخوة اللي ذكروا المد اللازم وفي امور وقفت امامه يبقى نترحب في هيئة ايه عشر دقيقة كده اللي ايه لمراجعة المد اللازم سريعا وبعد كده نتحدث عن خاتمة التحفة والاخ اللي كان سأل عن حساب الجمل ومعنى حساب الجمل وكيف يستخدم وهذا يعني آه يعني هذا النوع من من من الرموز الذي وضعه علماء القراءات والفواصل ليتعرف به على أشياء كثيرة جدا فهتستفيد إن شاء الله لما تعرف حساب الجمل في أمور كثيرة جدا بعد ذلك يعني إن شاء الله إذا قمت بدراسة القراءات أو الفواصل أو رسم القرآن هتستفيد إذا تعرفت على حساب الجمل وده إن شاء الله يكون الحديث عنه في المرة القادمة بعد الحديث عن خاتمة التحفي يبقى الحديث في أول محاضرة قادمة تفكروني كده بالترتيب ده إن شاء الله مراجعة المادة اللازم وأي سؤال فيه سريعا وبعد ذلك الحديث عن حساب الجمل وخاتمة التحفة وتطبيق آخر في آخر يعني المحاضرة بقية المحاضرة كله تطبيق على ما بقي من جزء قد سمع بقي كلمة واحدة بس في المدود إذا أتى قبل حرف المادة الساكن حرف مفتوح فقولنا ده بقى اسمه مد ايه لين فانت تعرفت على مد اللين هو أن يسكن حرف المد ويفتح ما قبله فإذا وقف عليه صار فيه مد وإذا وصل بما بعده يسمى بحرف لين لا مد فيه زي كلمة شيبة ها؟ كلمة شيبة في سورة الروم ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة فكلمة شيبة نلاقي الياء سكنة وقبلها ايه فتحة فده حرف لين بس لا مادة ايه لا مادة فيه إنما كلمة خوف تطرف السبب المد وقبله حرف الماء اللي هو اللين يعني فصار من ايه من مادة اللين لأنك هتلاقي في بعض الكتب أنا بقوله الكلام ده عشان انت تفتح بعض الكتب تلاقي مد نوع من المدود اسمه مادة اللين له نعله واحد ويتحدث عنه لا احنا خرجنا لما قلنا ايه لما تحدثنا عن حرف المد بالشرطها رحنا مطلعين حرف اللين على جنب وتحدثنا عنه اليوم في المد العرض للسكون لما حدثتكم عن كلمة خوف وبيت يبقى اذا انت شفت نوع من المدود في الكتب احنا ما تحدثناش عنه لا تحدثنا عنه هتقول ايه مد اللين ده نوع جديد لا التفريع اللي انت وخدها في في الورق دي اساس ايه اساس المدود هتلاقي كتب تقول لك ايه مد التعظيم مد الفرق مد التمكين مد مد العوض مد الصله كل الأنواع دي ارجع لي بأي نوع من المد ونرجع لك للقاعدة الأساسية إن شاء الله خلاص يبقى كلمة أن هناك لبعض أنواع المدود أسباب معنوية ليست أسباب زي الأسباب اللي تحدثنا عنها زي الهمز والسكون و... لا هناك أنواع معن... المد فيها مد معنوي مثل المد آه... ل... لخلف عن حمزة في في في في قراءة غير قراءات حفظ، فيقول مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله مبالغة في النف، فلاي ما بعد ما فيش بعد حرف المد سبب ولكن يمد بسبب بالسبب معنى هو المبالغة في الايه في النف نوع آخر آآ آآ وهو مد التعظيم لا إله إلا الله يجوز لمن يقصر هو بيقصر أصلاً بيكسر في كل انواع المدود فاكرين ساعه قلنا ان انت طالما كسرت المد المنفصل يبقى تكسر في كله بس ليك في لا اله الا الله ولا اله الا انت سبحانك وكل المد التعظيم ليك فيه اربع حركات لو كنت بتكسر ما يبقاش ده خلل خلاص وهذه الانواع من المدود تسمى انواع المد ذات السبب المعنوي وليس لها سبب ظاهر كما تحدثنا عن اسباب المد وهذه المعلومات التي حدثنا عنها أخيرا هي معلومات لمن يقرأ في الكتب حتى لا يهول حتى لا يهول هذه هذه أنواع من المدود فيقول هذه أنواع دخلت ويعني يبتدي في لبس لا الأساس عندك في أنواع المدود ذات السبب الموجود السبب اللفظي هي التفرع أو تقسيم المادة الذي أخذناها. يبقى انواع المدود اللي تحدثنا عنها ذات السبب اللفظي وهو الهمز والسكون وهناك نوع آخر ذات السبب المعنوي ان شاء الله يكون دراسته في مرحله متقدمه نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا اعمالنا واجعلها خالصه لوجهه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اقول قولي